أحمد السيف الصغيل وتوارى في سنة وبدى للكول صبح شاحب تهاضيا وأطل البدر مكسو أحمد ياسين عشت مقعدا قائدا ومتشهيدا رائدا فلقد رفعت رؤوسنا وعلمتنا دروسا في التضحية والفداء فسافر بعيدا بعيدا سنعمل مراكب ما قد ركبت ونعمل السفر فهنيئا لك وبدالي توني صبح شاحب تاه ضيا واقل البذر فإليه وإلى حراس أقصانا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 واطل البدر مكسوفا غريقا في دجا واغد الكون اسيفا باكيا يروي اسى غمض السيف الصقيل وتوارى في سنا وبدا للكون صبح شاحب تها ضيا البدر مكسوفا غريقا في دجا وغدى الكون أسيفا باكيا يروي أسا مذثوى شيخ المعالي وانع المجد أخاه مذبك القدس خليلا أرخص الروح آفداه مذتناها الحقد فاستلى شواضا من لضاه ورمى بالنار نورا جلل الشيب علاه مذثوى شيخ المعالي وانع مع المجد أخاه مذبك القدس خليلاً أرخص الروحا فداه مذتناها الحقد فاستلى شواضاً من لضاه ورمى بالنار نوراً جلل الشيب علاه أطفأوا بدر الدجا والنور لم يبرى أحمداه قيدوا ليث الردى والعزم لم تهدى خطاه قتلوا شيخ الفدى كي يحجبوا عنا ذرا ما دروا أن بن الموت ولدنا في رحاة وقفوا والنور لم يبرح مداه قيدوا ليث الردى والعزم لم تهدى خطاه قتلوا شيخ الفداء كي يحجبوا عنا ذرا ما دروا أن بن الموت ولدنا في رحاب يا عليا نعل بالعزم أساطيل البغاء وقعيدا أقعد الباقين أعيتهم نها وصموتا الجمل كفرة وأشجنا حدا ليتنا كنا كما كنت ولم نحن الجباه يا علي لنعل بالعزم أساطين البغاه وقعيدا أقعد الباغين أعيتهم نهاه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 قتلوا العزات لما أنت تراءت في رؤاه قتلوه غيلة والغدر ميثاق الطغاه قتلوه وكذا كانت نهايات الأباه عجبا منه أشلا بات خفاقا لواه أددوا بالموت والموت له أحلامنا قتلوه فاتهادت ترسم المجداد ماه قتل العزات لما أن تراءت في رؤى قتلوه غيلة والغدر ميثاق الطغاه قتلوه وكذا كانت نهايات الأباه وبموت الأفضال تحيا الأمة فلا نامت أعين الجبناء